يفضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فهل زيارته تكون أولا أم الحب أولا إذا كانت هناك تنظيمات مفروضة للمصلحة في سفر الحجاج فالافضل اتباع هذه التنظيمات لوجوب طاعة أول الأمر فيما ليس بمعصية وفيما يحقق المصلحة ومعروف أن ظروف المواصلات والإقامة تقتضي في هذه الأيام أن تنظم رحلات الحج بمواعيد محددة فإذا لم توجد تنظيمات مفروضة فقد اتفق فقهاء السلف على جواز البدء بما يشاء الإنسان من الحج والزيارة كما اتفقوا على أن المدينة إذا كانت في طريق الحاج إلى مكة كان تقديم الزيارة أفضل وذلك من باب التيسير والتخفيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أي ما لم يكن إثما كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ثم اختلفوا في من ليست المدينة في طريقه إلى مكة فذهب جماعة من التابعين إلى أفضلية البدء بالزيارة وذلك لاحراز فضيلة الإحرام من ميقات المدينة الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب جماعة آخرون إلى أفضلية البدء بالحج لأنه هو الاصل والزيارة تبع له وذلك كله اختلاف في الأفضلية ولا يضر في صحة النسق من حج أو عمره ولكل أن يختار ما يتناسب مع ظروفه والله أعلم